Uda ikel da dinele humsu, ula da fil a hiroti humul axarun. Uda inna kelet uda polkur ena miledun haki midnadi. Iv polemu sari inni. نَسُْنَارًا سَآتكُمْ مِهَا بِخَبَر الْأَوْآاتكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ اللَّ عََّكُم تَفْقَلون فَلَم جَ أَهَا نُودِيَ أَمْ بُورِكَمَن فِي النَّارِ وَمنَنْ حَولَهَا وَسُببحَانَ اللهَّهِ رَبِّ العالملًَا يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا ولم يعقب يا se lete, gaf in nile, gaf in lede, jelmur se lun. Illa ma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 Why هذا said, o treba best Nil sociedad, V Bref, dačnavalovat – Nını,ریom iv 무� vendanji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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَقْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِيمٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 بلَلََّا جَ أَسُ لَمَانَ قالَااءتُ مِ الدُّونَنِ بِمالٍِ فَمَا آتَانِيِيَ اللهَّهُ خَيْرٌُ مَِّا أَتَكُم بلَلْأَنتُمْ بِهَذِيَّتِكُمْ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 Oda je komirime tester girune, vissej je tirobelel, hesenetila, ule tester firuna, lahe kum turhamun. Oda pa je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 إِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لِقَوْم عَلَمُون وَأَن جَينَ الذيذينَ آممَنُ وَكَانُوا يَتَّقُون وَلُوطًَا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ تَأتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُم تُ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 Fe'enġajine hua eħlehu il-emro e tehu, poddaruneh min el-ro dirin. Uemparune, adejhim, meparum, fese, meparul mundarin. Uli ما هو خير ان ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لهم من السماء ماء فانبتنا به حداق ذات بهجه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 M-nġajda l-alba karo ra, uħħajda xila, l-hara, uħħajda l-hara, uħħajda bejn l أَمَّ يُجبُ الْ المَُّّرَّ إِذَا دَعَهُ وَ يَكْشِفُ السّون أَويَجعَُكُمْ خُ لَفَأَرض أَ إِلَهُ م عَ اللَّ قَلِيلََّا ما تذكرون Mmej, dikum filu, l-umet, il-verri, ual-behri, ual-mej, ual-silurija, habu xram, bejna jadaj, ual-mejti. Ejla, Allah, tal-Allah, hua, mej,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 아아. Sedan stavl�� pa 길avl رَبَّكَ za izbranihle je وَهُوَ бывm figure, ampi je bolji srana. Easan se d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 حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُم تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وَكُنْ نَتُوهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ